آمونی در أسنف من كان يرجو الله وليوم الآفر وذكر الله كان في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة لو <تصفيق> كان فلم ليجذي الله الصادقين <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>